لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخف أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وننكر ببعض وننكر ببعض ويريدون أن يستخدعوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتبرنا للكافرين عذباهناء والذين آمنوا ب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 فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم استخذ العجل من بعدما جاءتهم البيانات فعفونا عن ذلك وعينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاق وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليلا